وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الكبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير